بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرأنا مرة السابقة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة ومن كان من بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان من بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت قال القشيري الصمت سلامة وهو الأصل والسكوت في وقته صفة الرجال كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصار السكوت صفة الرجال الإنسان يعني يتخيل أن النطق هو صفة الرجال أنه محتاج شجاعة ومحتاج قوة إنما الظاهر أن السكوت صعب لزوم الصمت صعب فهو صفة الرجال إن الإنسان يتملك نفسه ويسكت لو وجد مزاحا لا فائدة منه يسكت لغوان يد عطا أو يعضب بشيء ولا يرى في النطق فائدة النطق فيه ضرر أو لا فائدة فيه فالسكوت هنا يبقى صعب وإذا طبعا صفة الرجال إنهم يسكت يتمالكون أنفسهم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أما النقط في موضعه من أشرف الخصال لماذا لماذا كان من أشرف الخصال لأنه إما ذكر وتذكير بالله تعالى أو إنه إبانة وإظهار للحق وللعلم أو نهي عن منكر أو أمر بنعروف ونحو هذا قال يعني القشيري وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرص قال يعني برضو القشير فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت أصحاب المجاهدة الأمة طبعا يتغلبون على أنفسهم مع منازعة النفس له النفس تنازعه فيما يريدون من الحال الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى والنفس تنازعهم بالشهوات والأهواء فهؤلاء أصحاب المجاهدة الذين يتقلبون على أنفسهم لماذا آثروا السكوت قال فلما علموا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله يعني من يشاكلوه يعني يشابهه بحسن النطق وغير هذا من الآفات وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق الإنسان لما يجد أن النفس مياله إلى المنكر ولا يستطيع أن يجعلها على الحق فيؤثر السلامة لأنها يختلط نطقه مع الخير الذي يعني جعل الأمر يشتبه عليه والأمر يشتبه عليه إن النطق فيه خير ولكن ها يقترن بهذا الخير آفات كبيرة هذه الآفات ذكر بعضها هنا منها ما فيه من حظ النفس حظ النفس طبعا ليه أشكال متعددة قلناها من شوي وإظهار صفات المدح انسان يكون عنده علم يعني الفقيه عايز يظهر علمه بالمسائل والخلاف والمحدث يريد يظهر علمه بالأساميد والأحاديث والغرائد وكله متميز في شيء يريد أن يظهر صفاته الخطيب يريد أن يظهر حسن خطابته حسن مقالته وإظهار صفات المدح ثم هو قد يتكلم بما يمدح به يعني مش بس ما تظهر صفته حسن مقاله لا هو ممكن نفسه يتكلم يحكي قصة يقول على نفسه حاجات علشان الناس تمدحه وتعرف شرفه سواء طبعا كان شرفه في الدنيا وعلى أمور الدنيا أو المركز الدنيا أو النسب أو المال أو نحو هذا أو شرفه في الأعمال الصالح يقول فعلت وفعلت أو أتصف وأتصف والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات يعني لما رأوا هذا آثروا السلامة لانه لا يستطيعون أن يحملوا انفسهم على الاستقامات التامه لا كبار الاولياء من الصحابه وغيرهم من التابعين من العلماء نحوهم فهؤلاء يتكلمون الكلام النافع كان ابو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة يكسر ويصيب يكسر ويصيب تكلم كلاما كثيرا في موضعه الأمر يحتاج إلى كلام كثير ولكنه كان لا يخطئ في مقاله البته. كان يقول كلاما صوابا وكلما حصل في نفس أحد الصحابة معنا يريد أن يظهره أظهره الله على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه طبعا سيدنا أبي بكر إمام الأمة جميعا وأفضل الأمة جميعا بغير خلاف بين العلماء إذن المستفاد من هذا الكلام أن الإنسان لا يتسرع في الكلام أبدا بل يتريث وينظر ويستمع ويفكر في الكلام قبل أن يقوله ويناقش نفسه هل له فيه غرض هل له فيه شهوة وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق وروينا عن الفضيل ابن عياض رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه ليدرك ان كلامه دا من عمله محسوب عليه هيقل كلامه الا فيما يهمه في العمر المهمة فقط وعن زنون رحمه الله اصوان الناس لنفسه أمسكهم للسانه من قل كلامه وصان لسانه فهذا أصوان الناس لنفسه عموما إيه الأخبار يا حمم إيه الأخبار عندك إيه ها بتكتب بتكتب على التليفون الصوانا ده ماشي طيب على خيرت الله يبقى ديهم التفريغ يعملوه على طول في إخوة بيعملوا كده يكتب على طول ويبقى تفريغ بدل ما يقعد يسمعوا وفرق بس عايزة يكون سريع في الكتابة ودي حاجة كويس أوه. أكويس أن الوحدي بسريع بس في الكتابة الله عليه وسلم فلا يؤذي جارة من يعرف كلمة يؤذي قول كده يا شادي شوفك فاكر ولا ناسي. لنا هي وعلامه الجزم المعتل الاخر بما يجزم من شريخ فلا يؤذي جارا ها قول يا محمد اتفضل مقدر مقدر قدر هنقدروا ليه هنقدر السكون ليه هو لا يجزم بالسكون يجزم بحذف حرف العل علامة الجذب حذف حرف العل هنا يؤذي الياء وهي موجودة يبقى التقدير النلادي ناهية ده خطأ لا نافية وليست ناهية كأنني أقول مثلا الطالب الطالب المنتظم الممتاز حسن السر والسلوك لا يتأخر عن الدرس لا يتأخر عن الدرس يبقى أنا أخبر عن حال الإيه الإنسان كويس فلا يؤذي جاره يعني فهذا هذا لا يؤذي جاره الإيمان حق ويلتزم الإيمان فإنه لا يؤذي جاره هذا خبر ولا نافية مش من شأنه أن يؤذي جاره أما لو اعتبرنا لا فلا بد من حذف حرف العلة فنقول فلا يؤذي جارة يؤذ من غير ايه وان كان صائما فليصلي يعني فليصلي بكثرة بس فلا يؤذي جارة وهذا مروي ايضا بدنيا في رواية بدنيا يبقى لا هنا على طول ايه ناهية قول لك جواز من مدارع كده بدوي ايوة انت حضرت نحو في حياتك كلها امرك في حياتك ان حضرت نحو حضرت حضرت فين المدرسة حضرت على مين تاني بيتكلمش ليه? جاوب ما تخافش جابها مش عليها. هو عشان قلنا بقى ايه فليقل خيرا او ليسكت? <تصفيق> ولازم ايه? يحسب كلامه فمش عايز يتكلف. لا الكلام في موضعه من اشرف الخصال ومن مواضع انك تجاوب بس سؤال. فاضل. فاضل اه? اي سؤال انت بتجاوب تقولت حاجة خالص? كرم عادل جيل مرة للفاتر الجوازم يعني الأدوات التي تجزم المضارع مش منقول علامة الجزم إيه علامات الجزم دي على حسب بناء الكلمة لو كان فيها علة مفاش علة ومنسوبة يعني مضافة إلى فاعل ظاهر ولا لا? يعني دي حالات تانية. انما نقول ايه الادوات اللي تجزم المضارع? ها? لم ولما ولما الامر ولم ناهية. لم? ولما والامر ولا الناهية. مش كده? وادوات الشرط الجازمة لان مش كلها جازمة. ها? لو لو لو إذا والحاجات دي ما غير جازمة نعم أيها معلش بس جازمة وخلاص فعل أو فعلين ما تفرقش فيبقى هنا أدو... من الأدوات لا الناهية إن دخلت على المضارع تجزمه علمت الجزمة إيه على حسب بناء المضارع بناء الفعل حزف النون ولا حزف حرف العلة ولا السكون وهكذا. طيب لا النافية لا تجزم المضارع تجزمه يبقى على حاله يفضل مرفوع زي ماهن كان مرفوع كده هشام ولا مش موافق بيقول ايه? موافق. موافق. لازم اراد يقولك يعني عشان اه. المسيك انا عايز كده الرئيس يبقى ايه? حتى في جزم المضارع برضو. لازم الرئيس يقول له موافق والموافق. بقى مجلس الشعب والحاجات ده. عايزك تقول رأيك بحرية. طيب فلا يؤذي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعني يا كان يؤمن بالله واليوم فلا تؤذي جارك يبقى لا حرف العله يبقى كده وفي روايه بحذف حرف العله فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جارة يعني ده خبر والنهي والنفي أيهما أقوى في الدلالة على الأمر أحياناً بيبقى النفي أقوى لأن ده مش شأن المؤمن فطبعاً لو أنت بتعمل كده مش محتاج يعني حد ينهاه هو المؤمن عنش كده أصلاً عشان ننهاه عن الفعل فيوم واحد يسلح على دمه على طوله يقول أيها الحكاية دي بعيد عنينا الحمد لله معلنا من ناشي إن كان بعيدة كانت بقى بيعملها يخبيها بقى بسرعة ومعملها شي تاني قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أمام الأئمة حدثنا وكيع إمام من الأئمة عن سفيان إمام من الأئمة تحويل تحويل السند يعني يعني, يعني طريق آخر يذكر طريقا آخر وحدثنا محمد بن المثنان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة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 وذلك أضعف الإيمان طيب هنا أما هذا فقد قضى عليه يعني إيباءه إنه أنكر وده اللي يستطيعه لو بيده يعني يملك السلطة أو القوة لمنع المنكر آه فهنا طبعا ما يملكشه ما يملكش الخليفة او الامام هو اللي بيعمل كده فبيقول له قضى ما عليه طيب لو كان ما يمكنوش الكلام يعني الامام او الحاكم هو عارف الموضوع ومستني بقى مين اللي هي ايه هيعترضه احيانا يعمل المنكر عمدا عشان يشوف مين اللي ايه اللي هيعترض يبقى يجب هنا تبيين الحق يجب لا يجب تبيين الحق الحق بائن ومعروف ازاي يجب بقى بقول لك هو بيعمل منكر وعارف عشان يشوف مين هيعتري هو عارف انه منكر ومش عايز يعمله وبيعمله عمدة تقول يجب تبيين الحق بقى. لا ما يجبش بقى يبقى على حسب الحال بقى إذا كان بالنسبة للحاكم نفسه هو عارف فهتبين له إيه يبقى هنا ترك التبييم أولى من جهة أن الحاكم متربس عايز يعرف مين أهل السنة عشان يتبح إنما لو واحد لقى الكلام ده كان في مجمع من الناس ورأى أن تغيير المنكر ينشر الحق ويبطل الباطل والناس تاخد بقوله فضحى بنفسه من أجل الله دي يبقى دا مسألة مثل الغلام ما قال إنك إيه لن تقتلني حتى تقول تأخذ سهم من جعبته وتقول بسم الله رب الغلام فكأنه يقول إيه أن الأمور لن تتم إلا بسم الله إيه رب الغلام يعني الذي يعبده الغلام الله رب كل شيء مش كده ولكن الذي يقول عنه الغلام فيبقى في الحالة دي أو يقال في رب الغلام دي أن, أن الناس لها أرباب والله رب الأرباب يعني إيه مش يمت بيربيك مثلاً أخوك أو أبوك أو المدرس بتاعك أو كده ولكن الله عز وجل يربي الكل رب الأرباب فرب الغلام وده طبعا إذا صلح العبد واكتمل صلاحه خرج من تعلقه بالمخلوقين إلى الخالق تمسكا به وبقى إيه منه الربين على طول ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي مش كده وسيدنا يوسف ربما قال عنه إيه ها؟ إنه ربي أحسن مسوائي إن الله رب, رب, رب يوسف دي اللي انت فالح فيه ماشي يبقى هنا وذلك أضعف الإيمان يعني إيه بقى أضعف الإيمان إذا كان هو لا يملك إلا هذاك أضعف الإيمان هو طبعا قد يكون الإيمان في قلبه مكتملا وكلمة الإيمان تدل على أمرين اثنين إيه هما طارق الإيمان ما وقر في قلب العبد فتحرك به ما وقر في قلب العبد والإيمان عمل العبد أيضا لأن الإيمان إيه قول وعمل والقول قول القلب واللسان مش كده عمل القلب واللسان والجوارح فأضعف الأعمال أضعف أجزاء الإيمان الإيمان منه اعتقاد ومنه عمل وإزالة ماطة الأذى عن الطريق من الإيمان والحياء من الإيمان مش كده طيب بالنسبة لتغيير المنكر يبقى أضعف الأعمال ثمرة يبقى الإيمان في قلب قد يكون يعني نهاية القوة ولكن أضعف أعماء الأعمال اللي تصدر عنه ثمرة هو إيه التغيير بالقلب الإنكر بالقلب فبقلبه فلينكر بقلبه مش فليغير بقلبه فلينكر بقلبه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يعني فليعمل بلسانه مش يغيره بلسان يدعو إلى إيه إزالته ويحث على إزالته ويقول قولا يتصور أنه يؤدي إلى إزالته ما ينفعش هنا يتصلط فليغيره على بلسانه فإن لم يستطع أن يتكلم بما يراه مغيراً للمنكر فلينكر بقلبه فليعمل بقلبه العمل المناسب وهو الإنكار بالقلب ماشي الحال الإنكار بالقلب وهذا في باب تغيير المنكر أضعف الأعمال ثمرة لأنه يجب على الجميع أن ينكر بقلبه يجب على المغير بيده أن يغير يعني بسلطته وقوته أن يغير مع انكار القلب لهذا إنكار كون هذا من الدين وإنكار كون هذا مخالفا للشريعة لابد أن ينكر هذا أما أنه يغير المنكر لأن له مصلحة فيما يقول إليه الأمر وليس هذا ما الدين في شيء وغير المنكر على شامل المعروف اللي هينتج فيه اللي فيه مصلحة دنياوية المنكر ده يؤدي إلى خسارة بالنسبة لي. فده مش يقول لك اللي لابد أن ينكر بقلبه وكذلك الذي يتكلم بلسانه لا ليأمن مثلا سب الناس أو لوم الناس أو ليكتسب بذلك محمدة منهم ولا ليخيف مثلا الحكام أو يضغط عليهم فيقوموا يرادوه بقرشين ولا حاجة كل ده برضو ايه تاخد بالك منه في تغيير المنكر ولو باللسان وكذلك برضو الانتقام طلب الانتقام والثقر ده يضيع النية الصالح عشان متغاز من واحد عشان اتل لي واحد او اصاب واحد او قال لي كلمة هروح اكلمه بحيث انه يعني انتقم منه ويبقى الصورة صورة تغيير المنكر وهو يريد مصلحة شخصية كل ده ما يصلحش يبقى يبقى ما لم يستطع فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يبقى بقلبه منكر ليه فعل المنكر يعني كاره له لا يراه خيراً فإن وجد في قلبه التسليم بذلك وأنه لا يبالي يفعل أم لا علما أن بقلبه مرضا يجب معالجته الذي يرى المنكر ويسر به وهذه أسوأ الدرجات أو لا يبالي بوجوده درجة سوءة أيضا يعلم أن قلبه بلغ من المرض بما يقارب الموت قلبه بقى يعني قرب يموت فيه مرض شنيع جدا لابد من الاستغفار مباشرة والدعاء أن يغير الله ما في قلبه حتى يزول منه المرض فيرى المعروف معروفا والمنكر منكرا فيحب المعروف من أجل الله ويكره المنكر من أجل الله نعم كراهية أيها كراهية لهذا إن لم يجد كراهية يبقى قلبه فيه مرض إما جاهل ما يعرفش وطبعا ما فيش محل هنا بقى الانكر ولا غيره يعني مش عارف إن ده منكر وإما إنه مريض لأنه عارف إن ده منكر وإن ده يغضب ربنا ولا همه مريض. خلاص اقول مش, مش حاسس بحاجة مش حاسس ان ده يعني حاجة وحشة ولا اي حاجة أو. طبعا لو قلبه مفعم بالشهوة وكان المنكر ده يحصل له شهوة هيسرب المنكر أو. واحد بيبقى مصاحب وحدة والوحدة دي تديانت مثلا وبعدت عنه هيبقى كل مناهة إنها تبطل دين تاني عشان تمشي معتها فهذا طبعا حاجة يعني فضيعة جدا ولكن قد يوجد في قلبه المحبة والكراهة للمنكر في نفس الوقت يعني والإنسان بيأتي شهوته في الحرام وهو يمكن كاره لهذا ويخلصها ويقعد يبكي يقول يا رب خلصني من الشهوة دي بس نفسه ضعيف إنما لو كان بقى لا يبقى دي مصيبة سودة بقى قول بقى سؤالك المنكرات كترة أيوة ما هو عشان كده يعني الإنسان يبتعد عن المنكرات وكان إخواننا زمان بتوع التكفير والهجرة كان يقوله من لم يوزل المنكر يزول عنه يزول عنه ويعمل ايه يعني يبعد عنه يعني ما يغشاش مواضع منكر ويقعد فيه ويقعد يسمع في المنكر كده لا ايه يبعد لا هم قالك يبعد خالص بقى يروح في الصحرة وياخد شوية غنمات ويعيش في خيمة ولا في كهف ولا حاجة علشان ايه يبعد عن المصيبة دي مين في الامام عند الشيخ وسامة يعني اه يعني يطبقوها ازاي ان لم, إن لم تزل المنكر فزل انت قاعدة كده يطبقوها ازاي بقى يروح يصلوا وهو في مثلا في المسجد من اه يعني ده تطبيق ما هوش, ما, ما هوش يعني يعني هو عمال يسمع مزيكة الراجل مش, مش راضي يبطل مزيكة طبعا المفروض يتلطف معاه يدي له شريط هدية بتاء كل ميكروباس بشريط هدية شريط دلوقتي رخيص بقى ب 2 جنيه ولا جنيه ونص مش كده؟ لا بكامل الوقت غيلي تاني ها؟ ما بقاش فيه شرائط مال بيشغله على ايه في الميكروباص بيشغل فلاشة ما من الايام الشرايط الحقيقيه فيديو كمان في الميكروباص في الميكروباص ممكن اخد طيب خد خلي معاك الفلاشة كده بقى ارخص الدين الفلاشة اقول له دي فيها حاجات حلوة او ياخد يسمعها يكون فيها مسلا درسة او فيها واحد بيقول قصص لطيفة ولا وابدي ونين بيقول نكت ولا اي حاجة بس ما يكونش يعني فيها حاجة مثيرة للخلاف والنزاع ان, إن ما استجابش افرض واحد بقى يعني يرخم وفاهم الشغل بتاع السنية ولك لا ما فيش غير كده ها؟ بسم الله بتركن طيب خلاص متركبت في الحاله دي تنزل علشان قلبك ما يتاثرش يعتاد ممكن يتاثر لانه الموسيقى محبوبه للنفس الشهوات كلها محبوبه للنفس دي حاجة الحاجة التانية ممكن تتأثر بكلمة ولو كانت واحدة مثلا حرمة بتغني تتأثر بيها او راجل بس بيقول كلام يعني وطبعا في كلام بيبقى كتير كفر وفسق في, في الاغاني فممكن انت تتأثر بكلام او تتأثر بيه المطربة أو ان أنت تعتاد أقلل السوء أنك تعتاد تقعد تسمع المزك عادي فيبقى في أي وقت تاني ما تدقش أوي وإذا طبعا بنقع في أهل المدن وأهل القاهرة بالذات يقعوا في هذا من أكثر الناس وقوعا في هذا لأن الناس كتير أوي في القاهرة وطبعا هنا بيكرسوا المنكر يعني بيعملوه عمدا علشان يكسروا حدة الديانة قوة الديانة في الناس عايزين الناس تبقى ديانتها مش متمسكة اوي فطبعا ده بيؤدي الى ان بعض الناس بتنكسر ديانتها والامور تخف وبعض الناس بتتطرف يعني يقابل ده بقى باعمال او اقوال فيها يعني رد فعل شديد مش مناسب وده هم قصدينه برضو كويس يقولك عشان ايه نظهر ان دول متزمتين ومتطرفين وبيعملوا حاجات غريبة ونتحك عليهم ونقول دول مقفلين ودول بيخرفوا ودول عايزين يموتونا والاباجورة حرام ومشعرف ايه حرام وإيه والحاجات دي بقى يعني طبعا دي كل ده مقصود فيش حاجة بتتعامل كده من غير قصد كل حاجة مقصودة ومحسوبة ومدفوعة الاجر وكل حاجة. بتقول حاجة يا مصطفى? ما تبعد عن صاحبك ده عشان تقول لترغي سوا. ما سمعك بترغي معاه? معاه. عالميين حطوا ريديو بتاع ابو صحاق بيقول البيض حرام. البيض حرام. ابو صحاق قال فعلا كده البيض حرام. كذبين عنوان كم سواء اللي يعني ده وكذبين البيض حرام اه طبعا هم يبقى يباروزوا حاجة ممكن يقول مثلا البيض المسروق مثلا حرام يعني فيقولك ايه البيض حرام مش مهم ان كان مسروقا مثلا يحزف وهو ده بيستعبطه كده كفاءة اللي يقرأ العنوان بس يبقى يخلو خبطة في دماغه واللي بقى يقرأ وما يدققش قوي كامل بتقول ايه اللي هو على احتفال بشام كده ف احتفال بشم النسيم اللي بقى اللي هو بيت حرام اللي نزول الجناين حرام نزول للجناين حرام وقال كده هو ما كده بالظبط يعني قال ايه امال كان بيتكلم الاحتفال دي من اكل البيض الملون ولا البيض عموما يعني اللي مش ملون هوتلاقي البيض عموم بقى كانوا كانوا ان هم طلعوه في الوقت ده عشان يعني يعملوا يعني <سلام> اه وهو فعلا حرام الاحتفال بشم النسيم <سلام> من عشرين سنه لا اله الا الله فشم النسيم احتفال بشم النسيم حكمه إيه؟, <سلام> ايه اللي تشوفه الشمس بتشرق منين يلا تقول من المشرق اللي اقول عليه هو لا تعمل احتفال ايه حكم الاحتفال بالشام النسيين الازهر لا لا هو مقصود فيه التعبد بدعة ازاي بقى زمان ولا امتى للوقت الازهر بيقول امتى ها الشيخ علي علي محفوظ حطه في البدع يعني هو ده يعني البدعة اللي فيها التعبد البدع المقصودة بالذن ما فيه تعبد مخترعة أو زيادة تعبد في تعبد قائم يعني ينزود حاجة لم يشرعها الشارع أما الأمور الدنيوية التي لا يقصد فيها التعبد فلا تسمى بدعة في الاصطلاح وإن كانت هي بدعة في اللغة اللغة كلمة بدعة تشمل حتى اللي يأتي من الدين ما تركه الناس نعمل بدعته هذا يعني الشيء اللي تركه الناس فرجعت له انت بقت بدعة بالنسبة للزمان ويدخل فيه المخترعات الآلات مثلا يبقى التلفزيون بدعة وكذا بدعة لكن ده مش مقصود طبعا انه حرام ولا حلال ولا مزموم ولا ممدوح ده لغتي اما في الاصول في مصطلح الفقهاء فالمقصود بالبدعة المذمومة ما كان في الدين ولكن قد يكون من أعمال الناس ما لا يقصدون فيه الدين ويكون مذموما لمعنى آخر مثل التشبه بالكفار أو موافقة عيد من أعيادهم ويبداه في احتفال بأعيادهم أو أنه يؤدي إلى فسق وفجور أو إلى عدة كفرية أو فسقية أو فسقية فه مخالفه او نحو هذا يعني لا مش من اعاده الكفار ولا حاجه ده النيروز ده يوم عيد الامازون اه ما عيد الام اللي هو 21 مارس اظن ولذلك قال الاحتفال بعيد الام يسموه يوم الام بدل عيد الام ممكن مو في اليوم ده عشان اليوم ده يوافق الايه اا عيد الكفار ده ان يروز ده يبقى في يوم تاني نقول يوم الام يوم نهتم فيه بالام ويوم نهتم فيه اا العمال ويوم نهتم بالفلاحين حاجات زي كده فقال ده مفيش منع منه و بس ما يبقاش في اليوم ده في يوم واحد وعشرين أما يوم شم النسيم ده فما عربش أنه يوافق أحد عاده كفار ولا حاجة وهو عادة مصرية قديمة يعني عادة مصرية قديمة يعني أم ترجع إلى إدارة البحوث عندنا لجمة البحوث تبقى تشوف حكاية شم النسيم على السنة الجاي قبلية الخميسة للمزيم وجمع التينة ومفين خمسين جارة سحف نزيح ماته صلى الله عليه وسلم وهو تدعى السماء لا, لا لا هو يوم الحد ده يوم القيامة لا. عيد القيامة عمدوهم ده مسألة تانية ان ما النسيم ده حاجة تانية ولا هاش علاقة النسيم ده ده هو أعفي على العرش مين اللي قاعد على العرش نسيم بعد ما تصدعوا بتدعى السماء كل يوم حصل الحاجة حد ده ما ده ده أعلى على عصر انتداد العيام عيده عندهم يعني لا يعني الاحتفال بيه ها شيخ عطيه سهر ايه ليه قال ايه؟ لا لا هتقول هتقول لك يعني اداره البحوث تجيب لنا البحث في الموضوع ده شوف هو بيقول له شيخ عطيه سهروا مين ليه سلف ليه رسالة طيب وهذه الرسالة دي نشوف طيب بيقول الإمام النووي قال القضي عياذ رحمه الله هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكانه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر أو يكسر آلات الباطل الله يكسرها ليه إذا كانت حلال آلات الباطل مش انت بتقول حلال انت او مش انت ويريق المسكر بنفسه او يأمر من يفعله يعني بنفسه او يأمر غيره اذا كل ده في كلمة بيده قوته او بسلطته وينزع الغصوب ويردها الى اصحابها بنفسه او بامره اذا امكنه شوف الحتة دي بقى ويرفق في التغيير جهده يعني بكل وجه ممكن للرفق بالجاهل عشان الجاهل ده لو أغلظت عليه ينفر فالجاهل ده يستحق الرفق علشان لأنه ما حدش قال لك أنه غير قابل هتغلظ عليه ليه مش فقاموا ليقعوا به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريق على بوله ذنوبا من ثم فأنهى بولتها وثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا أو نحو هذا فقال الله مرحمني ومحمدنا لا ترحم معنا أحدا صلى الله عليه وسلم وقال له وطبعا يبقى يرفق جهده بالجاهل أدين امرا واحد وبذل عزة الظالم المخوف شره الذلك أدعى إلى قبول قوله الحقيقة العز عزة سواء كان ظالم أو غير ظالم لأنه إما يكون واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب مهما تنصحه بأي طريقة يقبل يبقى تبدمن الفضل بحيث أن أنت إذا نصحته تنصحه بالأدب والرفق مش كده ولو ظالم يبقى هنا اتقاء شره بس عشان ما تحصلش مفسدة أكبر من اللي انت بتنهى عنها ممكن يضرك ويدر غيرك مش كده يبقى لازم انت تراعي يبقى لما يكون حاكم ولا ليه سلطان لابد ان انت تكلمه بما يناسبه عشان ما تأخذوش العزة بالإثق على يعني أقل تقدير يعني افرض لا هيضرك ولا هيضر غيرك إنما هيضغازه وممكن ما يعملش اللي بتقوله عليه إن أحراجته قدام الناس مثلا فتاخده على جنب وتكلمه بالراحة وتحسسه بإنه ما يعني ذلك أدعى إلى قبول قوله امتى نستخدم الشدة آه. جاي لسه آه. جاي في الشرح يعني من قالك ان انا هكمل الشرح ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذل العزة الظلم من خوف شره, شره. الذلك ادعى الى قبول قوله كما يستحب ان يكون متولي ذلك من اهل الصلاح والفضل لهذا المعنى هذا المعنى اللي هو ايه ادعى الى القبول ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته اذا امنا طبعا هنا اللي بقى مصر ويسمع وما فيش فايدة امكان الاغلاظ يتصور يتصور ان الاغلاظ يردعه والشرط الأول الشرط التالي أن يكون إيه يأمن شر بقى إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم يكون يعني الناصح أو المتكلم محمي. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر أو بسبب يمكن بقى أو لا بسببه عندك ما لدي بسبب بسببه يظهر يعني انا بسببيها اصح والله اعلم مش كده وكانت ما النسخه اللي معاك دي اللي جابها مصطفى ولا غيرها اللي جابها مصطفى بايظه زي بتاعتي يعني اللي تعبانه يعني يعني مش نشكره الراجل جاب حتى مش راضي ياخد فلوسنا ده بعضه يعني من بس كف يده يبقى إن أدى إلى هذا كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخوي القول باللسان يعني مش يشتمه ويعزقه ولا يشخط فيه لا يعني معناه بقى هنا إنه مش يمكنه التغيير فيبقى يستعمل اللسان بالطريقة اللي هي يتصور إنها تنتج أعلى المصالح وتدفع أعلى المنكرات يبقى نتيجتها النهائية حصول الخير بقدر الإمكان يعني ينصح يعظ أو يشخط ممكن فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك يعني قوله يؤدي إلى مثل ذلك اللي هو يعني منكرات أشد او مثل وهو المثل يبقى هنا خبل واحد يعمل حاجة تحقق مصلحة او تدفع مفسدة ويترتب عليها مثلها من المفاسد من ضياع مصالح او حصول مفاسد يبقى ايه الفايدة واحد يروح يتاجر يكسب عشرة جنيه ويخسر عشرة جنيه طب وكان واجع القلب فيه بقى لا منفعش ان كان مثلها لا منتستهيلش بقى انما لعل تكون غالبة مجموع المصالح اغلب من مجموع المفاسد التي ازيلت المصالح المتحققه يعني طيب و وإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه أنكر بقلبه وكان في ساعة وهذا هو المرد بالحديث إن شاء الله تعالى وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره من غير اللي له الأمر يعني أو يقتصر على تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى مش عارف إيه كده هذا هذا آخر كلام القاضي رحمه الله قال إمام الحرمين رحمه الله ويسوف لأحد الرعية أن يصد مبتكبة كبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان وطبعا نصب قتال وشهر السلاح فيه مفاسد عظيمة وقد تكون غير محكومة ولا معلومة الحال والمقال وده طبعا لا يصل إليه الإنسان إلا في الضرورات القصوى من الحرب على الأعداء أو على الكافر أو على نحوه فإن انتهى الامر إلى ذلك ربط الامر بالسلطان قال وإذا جار والي الوقت الوقت كذا وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صميعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطع على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه, منه إثارة مفسدة أعظم منه يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه أو أعظم منه قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن على منكر غيره جهده هذا كلام إمام الحرم فكذا النهاردة فلا يؤذي جارها ليكون النهي موجها بصيغة الغائد لا خبر يعني خبر ولكنه يدل على الايه على النهي ازا كان ده حال المؤمن انه ينتهي عن هذا ولا يكون من شأنه وهو ده معناه ان احنا يعني الشرق عاوز اكتباع حال المؤمن ما حد الاستطاعة في مساء تغيير المنكر الاستطاعة احنا قلنا قبل كده انها تكون أنه يمكنه يغيرها بنفسه أو بسلطته يعني يؤمر غيره فيغير هذه الاستطاع وتبعا هنا قلنا أنه ده مستطيع حقيقة وقد يكون غير مستطيع حكما إذا كان يترتب على إزالة المنكر منكر أكبر منه فده عاجز حكما يعني الشرع حكم بأنه لا يجوز له لا يمكنه أن يغير المنكر تغيير المنكر حرام شرعا وهو إنما يغيره من أجل الشرع فيبقى هو عاجز هنا حكما أي غير المنكر يترتب عنه منكر أكبر منه فآدي مسألة الاستطاع يبقى معنا الاستطاع أنه يمكنه بنفسه أو بأمره لأحد ولا يترتب على هذا منكر أكبر وتبعا الترتب هنا بالمظمنا يعني بتقديره هيعرف الغيب ازاي تقديره كده حتى لو كان تقديره ده غير صحيح فهو معذور عند الله بتخلع في البحث بعض الآباء يحتفلون بأياد ملاد أبنائهم لا يقصدون بذلك التعبد او مزيد التعبد فالعيد الميلاد في هذه الحالة يسمن باب التشبب الكفار ليس بدعة كما يقال عيد الميلاد ليس بدعة على المختار عندي وبما يشبه اليقين ليس بدعة ولكن ينبغي تركه ان مكانش ده فيه مفسدة يعني او اشكال او كده يعني متعودش ولادك على كده وفتوى فتوى هيئة كبارة العلماء في السعودية انه ليس بدعة ولكن يترك لانه يحتمل يحتمل امور يعني اخرى يعني يمنع ولم يعني يقطع بالتحريم يعني ما اظنش على ما اذكر انهما ذكروا التحريم منما قالوا يمتنع عنه للتشبه او لغيره فيش حاجة اسمها لأعياد اللي يعملها تعبدان تبقى بدعة من غير تعبد ما اسمهاش بدعة تيجي بدعة ازاي لا ده في الدين من أحدث في ديننا هذا من أحدث في أمرنا هذا ها لا ما حدش قال كده إذا كان النص عندي في عيد الميلاد قالوا ليس بدعة البدعة في الدين إنما ده مش في الدين ولا حاجة لا لا لا, لا. كلام ده مش مظبوط ادخلوا في العادات ما, ما يستوجبش تحرمها لأ. لو ادخلنا العادات في مسمى البدعة يبقى ليست كل بدعة ضلالة يعني المقصود ان كل بدعة ضلائع كل بدعة في الدين يا اما نقول الحديث مخصوص يعني على عموم البدعة ويبقى البدعة بالايه في الدين هي المقصودة انما بدعة في الدنيا دي متى دولف فما اللي علي جمهور العلماء هو عندنا ان البدعة ما طريقة في الدين طريقة في الدين مخترعة له تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد او زيادة التعبد لله تعالى طريقة في الدين يبقى في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يبقى لابد تكون في الدين وتكون مخترعة يعني ملهش سابق في النبي او اصحابه او كي. وتضاهي الشرعية يعني تقابل الشرعية أنها لو لم تقابل الشرعية قد تكون مصلحة مش بدعة تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد أو زيادة التعبد أما غير كده فلا يسمى هذا بدعة عند الجمهور ولكن قد يمنع يا شيخ مصطفى اكتفاءا بإعياد المسلمين وترك مشابهة الكفار ولما يحدث فيها من المنكرات والآفات ونحو هذا إنما تسميتها بدعة فده خلاف الجمهور رجاء الدعاء لأخينا أحمد رمضان لأنه تعرض لحادث كير كبير مثلا يظهر كبير بعد انصرا من درس الخميس هو الرعاية المركزة وابن خلطه توفي في الحادث رحم الله الميت ورحم الله أيضا الحية وعفى عنه وأحسن ختامه إن أجلا أو عجلا وقدر له الخير وزاده عبادة وإحسانة وإن قدر له الحياة فنسأل الله له الشفاء والعافية والقوة في الدين والدنيا جمهور ايه ده بتاع ايه جمهور الاصليين قالوا البدعة في الدين المقلية بنتكلم عليها كاصطلاح وهي مش هتفرق في الاصطلاح يعني حتى لو خلفنا الاصطلاح وان البدعة تشمل هذا وتشمل هذا فيبقى هنقول بان البدعة تأخذ الاحكام الخامسة زي ما قال بعضهم اللي وسع في البدعة قال البدعة لها الأحكام الخمس بدعة واجبة بدعة مستحبة بدعة مباحة بدعة مكروهة بدعة محرمة وقسم بقى وكده يعني في النهاية هيقول الأمر إلى شيء واحد إن ما كان في الدين مخترع في الدين ويضاهي الشرعية ويقصد به التعبد ولا لا يعني يقابل الشرعي بقى ده خلاص منكر ومحرم وممنوع اه كان بالتزام شيء شرعي شيء مطلوب ومشروع يلتزموا في غير اوقات الالتزام ده في خلاف والمختار هو قول الاغلب ان بدعه مكروهه شيخ الاسلام يعني اللي يلتزم بالدعاء كل صلاه يدعي كل صلاه يدعي بعديها فده يبقى بدعه مكروهه نعم في حبيث الوصول على السلام من دخل جديد. كان يدوم أيام جيح فيها في المصولي الكلام ده كان يخذرنا عبر وده يدل على نفعش ف... نشد في العطر رسميه وده كده يعني لو انت قلت ده حكم شرعي يبقى ده اسمه محرم مش بدع مخلفة يعني في فرق بين وخلفة حكم شرعيه بين البدعة البدعة لم مسكوت عنها يعني لم يؤمر بها ولا نهي عنها من فعل ما نهي عنه ده فعل المنهي عنه سواء حرام أو مكره أما البدعة فالمقصود أنه يأتي بشيء جديد لم يحكم فيه ويكون في الدين يقصد به التعبد لأن النبي أكمل لنا نقص ما أراده الله من التعبد فيش عبادة نسيها مفيش نسي يقول لنا عليها مفيش كده فالتعبد كله الهله ده ما فيش مجال الأصل في التعبد التوقيف فهمتني عشان انا عايز لا ده موضوع واسع جدا <تصفيق> موضوع واسع في اشياء في العبادات ده اللي ما احنا مأمورين بالتزامه وقال نزيد عليه بالتزام ما ورده وقال نزيد عليه اما العادات ففيها تفصيل كتير ما كان فيه يعني يطلب فيه الالتزام به فالالتزام به عبادة أيضا وبقية الأمور تبقى على حلها من الإباحة ماذا ما فيهاش مخلفة ولا موافقة تفضل المباحة إنما اللي هيعمل العادات على شكل الشكل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فده حاجة من اثنين يا إما مثاب في بعض الأمور يا إما غير مخطئ على الأقل يعني عادة غير مخطئ في العادة يعني يبقى ده أصوب الأمور بالنسبة للحياة والعادة وإن كان مش متعلق بسواب ولا عقاب ها؟ بس يدل بس على إيه يعني عمز إيه؟ طيب يعني هتبقى حلال ولا حرام حرام ليه الضرايب دي كده شرعيه ايه الضرايب غير الزكاه طيب عايزين متخاريف مالك مال الشاطبي ساعتها ايه مالك ومال الشاطبي الشاطيبي قال حسك عينك تقرب من الكتاب بتاع ده لا طلاب العلم ولا المتفقهين ولا الفقهاء حتى ده ناس تانية تكلم في الموضوع ما تقرأ الشاطيبي مش لعبة تيجي عند الشاطيبي تتوقف ماكش دعوان فيش حاجة اسمها عادة ولا يقصد فيها التعبد ولا هي تخالف الشريعه في شأن من الشؤون ونقول محرم يعني احسنه بيفرك في صوابعه مثلا حرام سمعنا دي مش حرام بقى, بقى؟ عشان ايه طبعا عشان هو طول ما قاعد في صوابعه ايه بقى يعني ايه الحرام اللي فيها عايز اقوله هو حاجة تقرش بس <تصفيق> لا الوالي الوالي لابد ان يحكم الامة يحكم الامة على قواعد معينة في احكام وفي قواعد والحاكم والحاكم إذا يعني أراد أن يأخذ الأموال من الناس فليه أمور حددها الشر هذه الأمور يعني أخذ الأموال من الناس ده يدخل في باب العبادات هل هو مما جاء في الدين يعني بمعنى جاء حكمه في الدين؟ بعض الحاجات، بعض الحاجات آه يعني هو هنا يدخل هو ده في باب العادات بس يدخل فيه قواعد شرعية الشرع حطها مش كده ان احنا ناخد حاجات معينة ومنا ناخدش تاني يبقى هنا ده مقصود من ادخل البدعة في العادات يعني فيما هو خارج عن أبواب العبادات والعقود الشرعية ونحو هذا فقد تكون ممنوعة لأن الشرع أمر بالإنك فيفعلها هنا مش مسألة بدعة بقى. ولو قال دي اتحقق مصلحة شرعية والشرع ما نهاش عنها يبقى هنا هي دي ما هيش دي حلاش إنما لو كان الشرع نهى عنها يتبقى حرام على كل حال الموضوع واسع يعني احنا نتكلم فيه دلوقتي ما هي ضوابط انكر المنكر باليد ما قلناه مش قلناها مش, قلناها مش دلوقتي حالا ولا ما قلناها وهل ينكر المنكر باليد إذا ما قد إذا ما قد يؤدي هذا الإنكار إلى ضيق في صدر المنكر عليه وهل يشترط أن تكون يد المنكر أعلى من يد المنكر عليه يعني إيه يد أعلى يعني إيه لا مش لازم ولا حاجة تكون يد ولا مش يد يكون يقدر بنفسه أو بغيره أو بسلطانه يعني إنما إفرض واحد رح يقتل واحد ورح تنت منعه بأي طريقة كانت ده الواجب عليك وانت ضعف منه مثلا يعني قفلت عليه باب مثلا ولا عادي يعني مفيش اه مش لازم علوه اليد والحكاية دي ولكن ضيق صدر المنكر عليه ده لو هيؤدي إلى كفره أو فسقه أو فجوره أو إصراره على المعصية أو فعله المعصية أخرى أكبر يعني افرض انت أخوك مثلا بتقول له لازم ايه مثلا تعمل حاجة فلانية من الدين أو تمنعه من فعل حاجة معينة فأي أم بطل صلاة خالص وبطل المساجد وبطل الدرس وبطل كذا أو بدأ يسيء إلى أمه مثلاً أو إلى كذا في غيابك يعني لازم أنت بقت تحسب حساباتك مش تعمل العمل وتسافر مثلاً تشتغل برة ولا بتخرج وهو قاعد يفسد في البيت ولا يفسد في نفسه ولا ينتحر ولا يبطل صلاة ولا يأذي أهله ولا يعني لازم تحسبها انما يكون يتضايق شوية ده مش منكر كبير يعني ما هوش مجرد ان يتدايق كل ما يتموى لازم يتدايق مش كونه يتدايق ابقى نسيبه لا لا معلش ما يتدايق شوية والمنكر يروح وبعد كده ربنا يشرح صدره بالطاعة وانت بقى تعوضه بالهدايا وبالإحسان وبالكلمة الطيبة وبالرفق بيه لحد ما صدره ينشرح تاني لا يعني مش كل ما يضيق صدره انما الوالدين لهم خصوصية وقلنا الحكاية دي كتير قبل كتا ده مش معناه تنكر على الوالدين بما يضيق صدورهم ويوذيهم ويغضبهم لا ما معنى تضاهي كلمة تضاهي يعني ايه يعني تماثل في المحل المقابل يعني تكون بدلا للشرعية تقابل الشرعية فتكون بدلا عنها يعني بدل ما تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربعة والمغرب ثلاثة هتقول لا الظهر بيبقى فيه عمل كان زمان الناس بتخلص شغلاها على الظهر يبدأوا بعد الفجر دلوقتي الظهر ركعتين كفاية ونخلي بقى نعوض بقى ايه نخلي العصر خمس ركعات والمغرب اربع ركعات كان العصر هللسه شغال بخلي المغرب ايه بديه تضاهي الشرعية الشرعية كانت الظهر اربعة خليتها انت اتنين اه او ان انت نعم لازم تبدل حاجة او ما هي معنى تضاح الشرعيه ان فيه طريقه شرعيه موجوده لازم تبقى بدل حاجه آه. لازم تقابل الشرعيه يعني يكون فيه وصف شرعي او حال شرعي وارد وانت تخالفه الى حال اخر ها ازود انا تقابل الانكفاف مش دي هو نفسه. مش في العمل نفس ما هو يقصد بالتعبد او زياده التعبد زياده التعبد من البدع برضه عايز ايه تقول خارج ايه خارج العمل هيعمل عمل فيه. هيعمل صلاه جديده مثلا نقول لا مثلا خمس صلوات مش كفايه خليهم سته مثلا مش كده يزود صلاه جديده يبقى ده زياده تعبد اهو والطريقة الشرعية الاكتفاء بما ورد به الشرع لا نزيد عليه ولا ننقص منه ابقى النقص والزيادة الاثنين تضاهي الشرعية لانه الحديث عرفته فالزم يعني الزم الموجود لا تزيد عليه ولا تنقص منه مش كده لان الزيادة نقص في المعنى برضه أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشي يبقى اللي هيعمل حاجة غير العمل النبي زياد على العمل النبي صلى الله عليه وسلم هو هيزيادة في حاجة ونقص في, في الحاجة التانية لأن النبي مكان ليه حياة زينا قسمها على أكمل وجه أو دلنا على أكمل وجه بالنسبة لنا يعني علشان في حاجات تخصه هو مثلا صلى الله عليه وسلم فيبقى احنا بدلنا بدلنا الوقت اللي النبي يجعله للنوم خلناها احنا ايه مش للنوم يبقى تضاهي الشرعية برضو الوقت اللي فيها الراحة فيها اعمال كده يعني ادي <تصفيق> احداث دي طبعًا الأمور كلها سياسية ومش معنيين بالدين أصل هم معنيين بالدين بيقفوا ضياح حد عشان الدين يعني لا كل ده ما يقصدش فيه الدين إنما قد يمنع من أوجه أخرى أيوه مسألة إيه لا يا ده وقته يعني مش حاجة ذات بال حنشوفها يعني, يعني المرة الجاية نحضرها في ورقة ونقولها عشان تبقى مختصرة يعني نجمع اللي احنا عاوزينه ونقول فكرني يعني او اطبعها اطبعها وأنا وهتهالي بنقولها المرة الجاية ان شاء الله